هل جئتي سجرا بان تاتي بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبه ذكرى استشهاد ام المصائب السيده زينب عليها السلام لعام 1427 هجرية تتشرف حسينية الرسول الأعظم الكربلائية في الكويت أن تقدم لكم ليالي الزينبية بصوت الحاج باسم الكربلائي تم المكساج في استوديو الرجال تم حول آه للبيت عجيب يا ابنه الحبيب تجرى بأن تأتي من عالي لأسرى عجيب عجيب دين كيف تجرى بأن تأتي من عالي فكيت كيدك فكيت علىينا وساعيك فلان قام حب في عليل بالي عليك يا زينب احفظ حكي ونسمع اسمع, اسمع. عجيبون يا ذهين جئتي فتر جنان بعين تاتي بنا ليشام اسرى فكيد كيدك علينا وسعاشا فلان كمحو لا لبيك دي سمعها عجيم عجيب انت انت انت تعال انت بكيدك علينا فكيت كيدك لا واس ترى بالله انت محبوب علي الدنيا اه علزي انا واختي ya no ihsin wa ya amaze ana ndashguh, haramil bian, ndashguh, haramil bian, ndashguh, wheyliya, wheyliya, wheyliya, ادي وانتمنا عمون وسكنت قصرا وما ما جاء جبل مكوى كماجي فلن تمحو لاها عجيب يا ابن هندن عجيب فتجرى بأن تأتي بناء للشامعة عجيب يا ابن هندن عجيب جرا بالتئتي لتبخل على السيده الشام فكد كيدك علينا فجد كيدك رشيك يدوم ويمول لكن يوقصع للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي ايي عزي انا انا واختي الحسن وحسين بعد على وقت الناس يا بحر يسود تعارف جئت يمني حسين جسد فوق القلب عادي وانتمونا وسكن طاسرا قبل مكا والتمادي فلن تمحب لأهل البن عجيبني ابن هندي الحجي اروح لك ان شاء الله عال الشعر صيح صيح عجيب عجيب مهند كي فتجرى بأن تأتي من عال الشعر فكت علينا يا ليل بايدك را ضين عارشك يومي ومول شك وقاسرك حد ومو يا يوم دحرك عليك يا بو an tagmal qasriha wa عجيب يا ابن هندي عجيب يا ابن هندي بأن تأتي من عال الشاب فكت كيدك علينا سكت ham hu la النسى يا الله ادع ربك يا ليه جيعان لا بعد ماين صلواتك تتمع انس وجعان ساي عجيب عجيب عجيب انت جيت انت جيت انت جيت انت جيت انت جيت انت جيت Like I love and I'm dav law saltan boq chayim hay zotim hay kut ernaya o keys ghaltan zotim hay bek ya ale bi khalek ada esman ana ara mabak ana Enseu já فف لن تمحو فلا تمحو لا ليل و ليل ابن هند ما شاء الله ما شاء الله احكي كد كيدك علينا ali bas alwaidu ليش اقول ما شاء الله ايوه يا احمد اي فلامتقتل حساينا لا ولاخي قتل التمحان في الطف في في لا قتل جميع عان فلن تنحو دارك عجيب عجيب يا ابن هن بي الشعر بي أسرع <سؤال> فكت ndi p'haa wla ndi p'hael loo nda yomil nda yomil ndi amane ndi aishnaki l'kayoom ndi gil l'a لك ليش يا شباب ما ام سلامك كن لا ولا خير اثرت في الفجاج حر ون يا ابن <تصفيق> كيدك علينا قلن تمحوك عالي البن قلن تمحوك عالي البن قضي يتحا سلم جادك بتعادي الهي محن يروي بمص رعك the sobras adbo da انت امحو يا عجيب ابن اهل الدنيا انت انت دعاء عليها فكيت كيدك علينا فكيت كيدك علينا وحشاعيك فلا genetic limit Жид plane Жид plane Жид alive Жид it want S플� design Tries halt arol al ce gwa ge me naher وعلى عاد يا ابن اهل البيت والله يا ابن البيت جاي تعال باع انتاتي لا تبخل على الكريم عمي فكد كيدك علينا فك فcreative na, hajiha, m'시ふ, じゃ ralachifar, jairma. Mahit, sлохo duran, hajiha, dine, dira. Bida tanwa hne ali Na kewar ali akwar lagandi min koog ni hire dar Hisji اشتركوا في يا ابن هندي يا ابن هندي انت ترى انت في ترى كيدك على على فلنتم حوب فلنتم <تصفيق> حوب فلني المكري فلني المكري عايزة فايفنا هديها يمشي جرى الأشفار ببها ببها فلير ماحي سمور day